بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الرابع عليه بقية ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبرزي الوجه الأول يبدأ حالا البيت الحادي والعشرون وإن ابن حسان اعتبت حاشة ها سيم ويروى ارتقت بيه وفي ضاء ويروى اعتلت انتهت الحاشية به همة وقفت عليه خلتي حاشية باء مودتي ضاء وفي النسخة العجمية اخوتي وصفائي وهي في هاميم انتهت الحاشية واخائي وإلى ابن حسان اعتدت به وإلى ابن حسان اعتدت بي همة وقفت عليه خلتي وإخائي البيت الثاني والعشرون لما رأيتك قد غذوت مودتي حاشية سيد محبتي انتهت الحاشية بالبشر واستحسنت وجه ثنائي صاد صير البشر غذاء للمودة لأنه يربيها البيت الثالث والعشرون أنبط في حاشية في ذا ويروى من قلبي انتات الحاشية أنبط في قلبي لوأيك مشرعا ظلت تحوم عليه طير رجائي يقال أنبط الحافر الماء إذا استخرجه وقال بعض الناس إنما سمي النبيط نبيطا لأنهم يستنبطون أن يستخرجون الماء بالعمل في الأرض وقد يجوز أن يسمى الحرف انباطا واستنباطا لأنه يستخرج ما عند الأرض والوأي الوعد وقيل هو ضمان العدة والمشرع الموضع الذي يشرع فيه للورود والشروع أول الشرب شرع في الماء إذا ابتدأ في الجرع يقول لما رأيتك قد غذيت مودتي ببشرك واستحسنت شعري وثناء عليك استخرجت من قلبي لعدتك وضمانك مشرعا من الرجاء ظلت تحوم عليه طيره تريد ان ترده البيت الرابع والعشرون فسويت جارا للحضيد وهمتي قد طوقت حاشية لأن قد طوفت غاء مقرونة انتات الحاشية بكواكب الجوزاء حاشية باء بمناكب انتات الحاشية الحضيد منقطع الجبل في اسفله يقول. أنا في الأرض وهمتي في سموها كأنها معلقة بالسماء وقيل معناه صاب أنا بالحضير لسوء حالي ولوعده ما قد علت همتي وكأن البيت الذي بعده يدل على هذا وهو قوله البيت الخامس والعشرون إيهي فدتك مغارسي ومنابتي اطرح غناءك في بحور حاشية مين ولا محوري قال الصوري والذي قرأته على أبي مالك اطرح غناءك في بحور عنائه وهو جيد ولذلك وجه قوي وقال ويروى اقذف غناءك في نحور عنائي وهذه الرواية الثانية هي رواية ابن المستوفى وقال في شرحها ايطرح جودك في نحور عدم حتى يغلبه فاستريح من الحاجة والعدم انتهت الحاشية عنائي ايهي فذكت مغارسي ومنابتي اطرح غناءك في بحور عنائي ايه اي زد وهاتي حاشية قال الصولي ايه اي زدنا من الحديث وهاتي فقيل كان يجب ان يقول ايه منونه وقد عيب على ذي الرمة قوله وقفنا فقلنا ايه عن ام سالمي وما بال تكليم الديار البلاقي وقال من يحتج له اراد ايه فاقام الاعراب ما قام التنوين ثم قال الصوري وويها للزجر وويها كف عنا وواها اذا تعجبت منه وهذا كله عن ابي العباس ثعلب انتهت الحاشية يقول زدني على حسن تقريبك وإكرامك بالغناء والاستغناء عن سواك وجعل لعنائه وتعبه بحورا تعظيما لها وتأكيدا لالتزام حرمتها البيت السادس والعشرون يسر لقولك مهر فعلك انه ينوي افتباد صنيعة عذراء صاد يقول اتبع القول بفعلك كما تتبع الخطبة بمهر انه ينوي ان يبتدع عندي صنيعة عذراء لم يصنعها احد قبلك الي وكان قد عمل هذه القصيدة في يحيى ابن ثابت وكان من اهل الكلام والشعر وفيها البيت السابع والعشرون والى محمد ابتعثت قصائدي ورفعت للمستنشدين لواء حاشية يقع هذا البيت في بعض الاصول بعد البيت التاسع والعشرين يا غاية وانما قدمناه هنا لانه هكذا في بعض الاصول ولان القصودة استقرت في محمد بن حسان فكأن هذا البيت اخر ابيتها فاما الابيات الثلاثة الاخيرة الثامن والعشرون والتاسع والعشرون والثلاثون فقد أثبتناها لورودها في النسخ على أنها كانت ضمن القصيدة حين كانت في يحيى ابن ثابت وفي أصل سين ودال زيادات وتقديم وتأخير لبعض الأبيات نثبتها هنا كما جاءت في سين يا غاية الأدباء والظرفاء بل يا سيد الشعراء والخطباء عرفت بك الآذاب مجملة كما عرفت قريش الله بالبطحاء ساويتهم أدبا وجودك شاهد بل حالف أن لستموا بسوائي بخلائق اسكنتها خلد الندى فجهدت منها جهد كل بلاء لم يبقض غدر لريب ملمة الا وقد ألجنته بوفاء واذا تشاجرت الخطوب فريتها رأيا يفل مضارب الاعداء رأيا لو استسقيت ماء نصيحة لجعلته أريا من الأراء لما رأيتك قد غذوت مودتي بالبشر واستحسنت وجه ثنائي أنبط في قلبي لواءك مشرعا ظل التحون عليه طير رجائي فصويت جارا للحضيد وهمتي قد طوقت بكواكب الجوزاء إيه فدتك مغارسي ومنابتي اطرح غناءك في بحور عناء يسر لقولك مهر فعلك إنه ينوى افتضاد صنيعة عذرائي والبيت عنفت بك الاداب والابيات الثلاثة التالية له في ضاء انتهت الحاشية هذا البيت يقع بعد قوله يسر لقولك مهر فعلك في بعض النسخ البيت الثامن والعشرون واذا تشاجرت الخطوب قريتها جبلا يفل حاشية با يكف انتهت الحاشية مدارب الاعداء تشاجرت الخطوب اي لقي بعضها بعضا وتشابكت ومن ذلك تشاجرت الرماح اذا دخل بعضها في بعض عند التعان ومنه اشتقاق الشجر لاشتباك الاغصان ثم ذلك حتى قيل شجره بالرنح اذا طعنه به وقريتها جدلا من قرى الضيفة وهذا على منهاج قولهم قريت الهم الرحيلة اي لما ضعفني الهم جعلت الرحلة له قرا ومن روى فريتها جعلها من الفري وهو القطع البيت التاسع والعشرون يا غاية الأدباء والظرفاء بل يا سيد الشعراء والخطباء حاشيه دال والحكماء انتهت الحاشية أخذ الأديب من الأدب وهو العجب أخذ الأديب من الأدب وهو العجب وقيل الأدب الداهية فكأنه صار يعجب منه أو صار يتقى شره كما يقال رجل داهية إذا وصف بالعقل والمكرى ويجوز ان يكون اشتقاقه من الاب وهو الدعاء الى الطعام كأنه امر اجمع عليه وعلى استحسانه والظرفاء جمع ضريف وهو المبالغ في الاشياء ويسمون الفصيح اللسان ضريفا وحكى النحويون قوم ظروف في جمع ظريف وهو من شواذ الجمع وقيل بل هو اسم له وقل ما جاء فعيل مجموعا على فعول وقد حكي في عسيب النخلة عسوب وأتي السيل أتي وروى السكري بيت أبي ذويب وإن غلاما نيل في عهد كاهل لظرف كنصل المشرفي صريح والرواية المشهورة لطرف حاشية كما في دوان الهدليين الجزء الأول صفحة 114 و 115 انتهت الحاشية وإن صحت الرواية التي ذكر فقولهم ظروف في الجمع إنما هو جمع ظرف كما تقول الجمل قرم وجمال قروم والنحويون لم يذكروا ظروفا على أنه يقال رجل ظرف فلذلك أشذوه البيت الثلاثون يحوى بن ثابت الذي سمنا الندى وحوى المكارم من حيا حاشية؟ قال الصلي حيا الوجه وحيا الجود انتهت الحاشية وحيائي يحوى بن ثابت الذي سمنا الندى وحوى المكارم من حيا وحيائي ثم ترك هذا كله واستقرت القصيدة على ما كتب في محمد بن حسان ثلاثة قافية باء وقال يمدح المعتصم بالله ابا اسحاق محمد بن هارون الرشيد ويذكر حريق عمورية وفتحها حاشية ما بين القوسين زيادة من أصول الصلي ومن سين وقال أبو بكر الصلي وقرأتها على أبي مالك قال قرأتها على أبي تمام انتهت الحاشية ما بين قوسين العبارة التالية ويذكر حريق عمورية وفتحها البيت الأول السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين وجد واللعب الأول من البسيط والقافية متراكب كان المنجمون قد حكموا أن المعتصم لا يفتح عمرية ورسلته الروم بأن نجد في كتبنا أنه لا تفتح مدينتنا إلا في وقت إدراك التين والعنب وبيننا وبين ذلك الوقت شهور يمنعك من المقام بها الضرد والثلج فأبى أن ينصرف ويكب عليها ففتحها فأبطل ما قال عين وقوله أصدق أنباء كلام قد دخله ترجيح وهو من مواطن التمييز واذا كان المميز ليس من نفس المميز جاز ان يقع واحدا وجمعا مثل قوله اصدق انباء ولو كان في غير الشعر لجاز ان يقال نبأ وكذلك اخوك اخدم الناس عبدا الا ترى ان العبد غير الاخ فإن قلت أخوك أعظم الناس رأسا امتنع أن يكون الجمع في موضع المميز الواحد حاشية قال ابن المستوفى في ذلك إنما امتنع لأنه ليس له إلا رأس واحد امتات الحاشية وقوله في حده الحد الحد الأول للسيف والحد الثاني الذي يفصل بين الشيئين كالدار والدار والقراح والقواح أي أن السيف إذا استعمل فقد برئ الأمر من الهزل البيت الثاني بيد الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب الصحيفة الكتاب اسم شائع فيقال للكتاب الذي يكتب في الحاجة صحيفة وللدفتر صحيفة وكذلك المصحف واذا قلت صحائف فالهمز واجب ويجوز ان تجعل الهمزة بين بين والذي دل عليه كلام سيبويه انه لا يجوز ان تجعلها ياء خالصة وقد حكى غير ذلك ابو عمر الجرمي حاشية في الاصول نحو ذلك والسياق يقتضي ما اثبتناه انظر سيبوي الجزء الثالث صفحة ثلاثمائة وثمان انتهت الحاشية فزعم أنهم يقولون أعجائز بياء خالصة وكذلك الحكم في كل ما كان على فعائل والصفائح جمع صفيحة وهي الحديدة العريبة ويقال للسيف العريض كذلك والذين يتكلمون في نقد الشعر يسمون مجيء الصحائف مع الصفائح تجنيس القلب لأن الهجاء متساون وإنما قدمت الفاء والجلاء مندود كشف الأمر ورفع الغطاء حتى يظهر الكامن المستتر فيه والشك والريض واحد فكرر لاختلاف اللفظين أو فكرر لاختلاف اللفظين والمعنى أن السيوف تفصل بين الحق والباطل حتى تتبينه ولم يقل جلاء الحق والريب لأن الحق معروف واضح جلي وإنما يتبين ما يشك فيه قاف ويحتمر أن يكون في متونهن خبر المبتدى ولا سود معطوف عليه ويحتمل أن يكون لا سود هو الخبر ويكون المعنى أن السيوف غير الكتب كما تقول زيد غير عمر أي شأنه غير شأنه ثم بين فقال في متونهن كذا حاشية ذكر أم المستوفى في كتابه زيادة للتبريز يرد بها على كلام المرزوقي ولم أجدها في النسخ التي بين يدي من شرحه قال أبو زكري القول هو الأول وإذا جعل بيض الصفائح غير سود الصحائف على ما ادعاه جاز أن يكون قوله في متونهم مع ما بعده حالا من الصفائح ونصب بيض وسود على ما, ذك ما ذكره ونصب بيض وسود على ما ذكره أولى من رفعهما انتهت الحاشية البيت الثالث والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب يرد على المنجمين ما حكموا به لأن الظفر كان قبل حكمهم ويعني بشهب الأرماح أسنتها وقد استعملت الشعراء ذلك قديما قال الأفوة جحفل أورق فيه هبوة ونجوم تتلظى وشرار حاشية ديوان الأفوه الأودى صفحة 13 والأورق الذي لونه بين السواد والغبرة انتهت الحاشية ويعني بالسبعة الشرب الطوالع التي ارفعها زحل وادناها القمر وبعضها الشمس حاشية في الصوني يريد بالسبعة الشهب زحل والمشتري والمريخة والشمس والزهرة وعطاردة والقمر تات الحاشية ولا يعرف ان الشمس جعلت شهابا في كلام قديم ولكنها لما جاءت مع الستة التي تسمى كلها شهابا جعلت مثلهن وكذلك القمر لغلبت ما كثر على ما قل وهذا أسهل من قولهم القمران يريدون الشمس والقمر ويشبهه في بعض الوجوه ما جاء في التنزيل من قوله تعالى فمنهم من يمشي على بطنه لما خلط الإنس بغيرهم جاز أن يوقع من على ما لا يعقل وقوله لامعة نصب على الحال من شهب الأرماح وهي الرواية الصحيحة ومنهم من يقول لامعه فيضيف لامعا إلى الهاء وذلك رديء والوجه الأول هو الصواب حاشية ذكر الصولي هذا الوجه في شرحه وقال يعني العلم يقول صحيح العلم في الحرب لا ما استدللتم عليه بالنجوم ثم ذكر الوجه الأول وقال كأن العلم في شهد الأرماح في حال لمعانها انتهت الحاشية والخميسان الجيشان ويقال إن الجيش سمي خميسا في زمان كانت الملوك إذا غزت أخذت خمس الغنيمة لأنفسها فالخميس إذن في معنى المخموس من قولهم خمست القوم خمست القوم إذا أخذت خمس أموالهم البيت الرابع أين الرواية أم حاشية م ودال بل انتهت الحاشية أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب أين الرواية أم أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب أصل الزخرف ما يعجبك من متاع الدنيا وربما خص به الذهب ويقال للقول المحسن المكذوب زخرف لأنه حسنا ليغرى البيت الخامس تخرصا وأحاديثا ملفقة ليست بنبع إذا عدت ولا غربي التخرص التكذب وافتراء القول وملفقة أيضم بعضها إلى بعض وليست من شكل واحد والنبع شجر صلب ينبت في رؤوس الجبال وتتخذ منه الكسي وإذا وصف الرجل بالجلادة والصبر شبه بالنبع أي أنه صلب لا يقدر على كسره ومن أمثالهم النبع يقرع بعضه بعضا حاشية مجمع الأمثال الجزء الثاني صفحة 197 انتهت الحاشية يضرب مثلا بالقوم الاشداء يبلون بمثلهم في الشدة والغرب شجر ينبت على الانهار وليست له قوة عين يقول هذه الاحاديث ليست بقوية ولا ضعيفة اي هي غير شيء كما يقال ما هو بخل ولا خمر أي هو كل كالمعدوم ليس عنده خير ولا شر حاشية قال المرزوقي وقد استعمل أبو تمام هذا المثل في بيت آخر معناه الذي يقصد به إليه أبيا وهو هيهات أبد اليقين صفحته وبان نبع الفخار من غربه انتهت الحاشية البيت السادس عجائبا حاشية سن غرائب ورواية الاصل بها ورواية الاصل بها مشها هاباء وهاشين عجائب انتات الحاشية زعم الايام مجفلة حاشية في سين بين السطور رواية اخرى هي مكشفة انتات الحاشية عنهن في صفر الاصفار او رجبي عجائبا زعم الايام مجفلة عنهن في صفر الاصفار او رجب عين اكثر ما يستعمل زعم مع ان كما قال الحارث اليشكري زعم ان كل من ضرب العير موال لنا وان الولاء حاشياء البيت في معلقته المشهورة التي مطلعها آذنتنا ببينها اسماء ربثاء يمل منه الثواه انتهت الحاشية وإذا حذف أن نصب ما بعد زعمه وزعمت وما كان منهما يقال زعمت أخاك أميرا وزعم القوم الآراق مخصبا ويدلك على وقوع المفعول بعدها قول أبي ذؤيد فإن تزعميني كنت أجهل فيكم فإني شريت الحلم بعدك بالجهل حاشية ديوان الخضريين أجزل أول صفحة ست انتهت الحاشية ويقبح زعمت زيد منطلق إلا أن تجعل زعمت في معنى قلت وذلك قليل في الكلام المسموع فأما الأيام في بيت الطائفة يجوز رفوها على أن يلغى زعم كأنه قال عجائب الأيام مجفلة عنها زعم ويجعل اعتماد الكلام على عجائب ويحمل اللفظ على التقديم والتأخير وهذا كقولك الشام كثير الخير زعم وأبوك واسع العطاء بلغني تريد بلغني ذلك فتأتي بالكلام الثاني بعد الاول وذروى مجفلة ومجلية والاصلان مختلفان ولكن المعنيين يتقاربان تقول اجفلة الحمر والنعام اذا احست بامر يذعرها فهربت منه بعجلة ورعب ويقال اجل القوم عن القتيل اذا انكشفوا عنه والنعام إذا أجفل فقد انكشف الموضع الذي كان فيه وقوله صفر الأصفار عظم شأنه لأنه لنتظر فيه أمر شاق كما يقال فلان فارس الفرسان أي أشد أشدهم بأسا وعلى هذا قولهم ملك الملوك وهمد الهنود أي أخبروا أن أمورا تظهر في صفر أو رجبه وأن الأيام تسرع في إظهارها البيت السابع وخوف الناس من دهياء مظلمة حاشية سين دهياء داهية وبها مشها رواية الأصل انتهت الحاشية إذا بدى الكوكب الغربي حاشية فيضاء رواية الدر منسوبة لأبي العلا انتهت الحاشية ذو الذنبي وخوفوا الناس من دهياء مظلمة إذا بدى الكوكب الغربي ضد نبي دهياء أي داهية يقال داهية دهياء ودهواء وكان قد حكم أن طلوع ذلك الكوكب الموصوف يكون فتنة عظيمة وتغير أمر في الولايات فأنكرت تأي ذلك من أحكامهم البيت الثامن وصيروا الأبرج العليا مرتبة حاشية هاسين مدبرة وفي ضاء رواها الخار زنجي مرتبة بفتح التاء وقال رتبوها فقالوا إذا قابل نجم إذا قابل نجم كذا نجم كذا في برج كذا وقع أمر حادث انتهت الحاشية ما كان منقلبا أو غير منقلبي وصير الأبرج العليا مرتبة ما كان منقلبا أو غير منقلب عين الوجوان يروى مرتبة بكسر التاء ويكون قوله ما كان منقلبا في موضع بدل من مرتبة أي صير التدير للنجوم ويعني بالأبراج بروج السماء التي أولها الحمل وآخرها الحوت. والمنجمون يزعمون انها على ثلاثة اقسام اربعة من قلبه وهي الحمل والسرطان والميزان والجدي واربعة ثابتة وهي الثور والاسد والعقرب والدلو واربعة ذوات جسدين وهي الجوزاء والسنبلة والقرس والحوت فان رويت مرتبة بفتح التاء فهو وجه ضعيف ولا يحسن اذا قصرت التاء ان يجي على قوله ما كان في موضع نصب على المفعول لأن المعنى الاول اشبه بهذا الموضع اذ كان المنجمون يجعلون في البروج من قلبا وثابتا او منقلبا وثابتا حاشيه اورد ابن المستوفى كلام ابي العلاء هذا ورد عليه بقوله وفي إبدال أبي العلاء ما كان منقلب من قوله مرتبة بعد يبين لمتأمله وإذا روي مرتبة بكسر التاء كان موضع ما نصبا على المفعل به أي, أي جعلوها ترتب هذين الجنسين منها كانها ترتب أنفسها في المنازل ويجوز أن يكون ما بدلا من الأبرج العليا ويجوز ان يكون صفة لها انتهت الحاشية صاد اي كانوا يحكمون في اخبارهم بهذه البروج اذا ورد عليهم خبر في وقت الطالة فيه برج ثابت حققوه وان كان الطالع برجا منقلبا لم يحققوه البيت التاسع يقضون بالامر عنها وهي غافلة ما دار في فلك منها وفي قطبه كل مستدير فلك حتى يقال للقطعة المستديرة من الارض فلك ايضا والفلك مدار النجوم التي الذي يضمها والقطب كل ما ثبت فضار عليه شيء وفي السماء قطب الجنوب وقطب الشمال يقول يحكمون عليها باحكام مختلفة وهي لا تعرف شيئا من ذلك وما يحكمون به لم يضر في فلك منها ولا قطبة البيت العاشر لو بينت قط أمرا قبل موقعه لم تخفي حاشية مموسين لم يخفي انتات الحاشية ما حل بالأوثان والصلب لو بينت قط أمرا قبل موقعه لم تخف ما حل بالأوثان والصلب صاد يقول لو بان بهذه البروج أمر قبل موقعه لبان أمر هذا الفتح الذي لم يكن فتح أجل منه البيت الحادي عشر فتح الفتوح تعالى حاشية ميم ولام وذال المعلى وهي أيضا في هاء سين وهاء باء وهاء ظاء وقال ابن المستوفى وموضع تعالى حال وأنا أكره رواية تعالى وما بعدها لان مثله يقع في الثناء على الله عز وجل انتهت الحاشية ان يحيط به نظم من الشعر او نصر من الخطب فتح الفتوح تعالى ان يحيط به نظم من الشعر او نصر من الخطب ان يحيط به اي من ان يحيط به عين والابين في غرض الشاعر ان يكون فتح الفتوح منصوبا مبين لقوله ما حل بالألخان ولا ينتمع رفعه على كلام مستأنف البيت الثاني عشر فتح تفتح أبواب السماء له وتبرز الأرض في أثوابها حاشية باء با ظاء وهاسين في أبرادها وجاء في ظاء ويروى في ان انتات الحاشية القشبي فتح تفتح أبواب السماء له وتبرز الأرض في أثوابها القشب وتفتح أبواب السماء له أي بالغيث والرحمة وقيل لأنه من معالم الإسلام وليس كل الفتوح كذلك وتبرز الأرض مثل لتعظيم الفتح ومصرة أهل الإسلام والقشب جمع قشيب وهو الجديد وقد يكون الخلق في غير هذا الموضع الباب الثالث عشر يا يوم وقعت عمورية صرفت منك حاشية ميم ولا عنك ان تاتي الحاشية المناحفلا مع سولة الحلبي يا يوم وقعت عمورية صرفت منك المناحفلا مع سولة الحلبي عين اصندا ان يكون لمن تخاطبه ويراجع القول ثم اتسع فيه حتى خاطب الديار وغيرها من الجوامد فكأنه خاطب يوم وقعة عمورية عم لجلاله عنده وعمورية اسم اعجمي واستعمله في هذا البيت بتشديد المين واليا وقد روي عنه في قصودة اخرى بتخفيف الحرفين والشعراء يجترؤون على تغيير الأسماء الأعجمية أكثر من اجترائهم على تغيير الأسماء العربية حاشية في ذا ذكر محمد بن عبد الملك الزيات عن نورية مخففة الياء في قيله أقام الأنام منار الهدى وأخر وأخ سناء خوص عن نورية قد أصبح, قد قد أصبح الدين مستوسقا وأطحت زناد الهدى مورية انتهت الحاشية وحف الجمع حافل وهي التي حفل درعها باللبن يقال ناقة حافل وشاة حافل وهو هنا مستعار للمنا والمعسولة التي فيها العسل يقال عسلت الطعام فهو معسول وعسلته فهو معسل والحلب هنا ما حلب من اللبن وهو مستعار ويكون الحلب مصدر حلبت حلبا والمعنى الاول اجود البيت الرابع عشر ابقيت جد بني الاسلام في صعد والمشركين ودار الشرك حاشية سين وجد الشرك هائضا ودار الكفر تاتي الحاشية في صدبي ابقيت جد بن الإسلام في صعد والمشركين ودار الشرك في صدبي عين الجد هاهن الحوض ودن الإسلام الذين يدخلون فيه وينسبون إليه ومن كلامهم إذا أكثر الرجل من الشيء وألفه أن يقول هو أبو كذا وأمه وابنه حاشية فيضاء زيادة من كلام أبو العلاء هي كما يقال هو أبو الأضياف وأم العيال وابن الهيجاء وأخو رغائب امتهت الحاشية والصعد المكان الذي يصعد فيه والصبب المكان الذي ينصب فيه أن ينحضر ويقال لهما الصعود والصبوب البيت الخامس عشر أم لهم لو رجل أن تفتدى جعلوا فداءها حاشية هابا ويروى فدا لها تات الحاشية كل أم منهم حاشية لام وسين دال ب كل أم برة وفيها سين رواية الأصل تات الحاشية وأبي أم لهم لو رجوا ان تفتدى جعلوا فداءها كل ام منهم وابي الام اصل الشيء ومعدنه صاد يقول هذه البلدة امهم تجمعهم وتضمهم كما تضم الام ولدها فلو استطاعوا لفتدوا خرابها بكل ام لهم ولدتهم واب انتهى الوجه الاول